يباد أن به ام انذر انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَمِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم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 لا اله الا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد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 الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجذي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 مَا أُمِرُوا وَسُولًا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَجَنِبَ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضر وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت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 لو كانوا يعلمون الذين صدروا وعلى ربهم يتوكلون وما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 وَقَالَ اللهَّهُ لاَا تَتَّخِذُ إلَ هَيِْسْنَين إَِّ ماَاهُ وَإِلَهُ وَاحِدَ فَإَِا يَ فَحَبُون وَلَهُ مَا فيِي السَّماواتِ وَْأَض وَلَهُ الدّينُ وَصِبَ أَفَغَييرَ اللهَّهِ تَتَّقُون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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيد يتوارى من القوم من سوء ما بشر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 فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبرك فزين له الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أن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 ما في ذلك لا اياس لقوم يسمعون وان لكم في الانعام عله دره نسقيكم مما في بطونه من بين صوص ودم لبن خالصا سائغا للشاربين وَمِنْ سَمَواتٍ خِييل وَالْأَعْنابِ تَ التَّخِذُونَ مِنْه سَكَرَُ وَرِزق حَسَنَ إِ فِي ذَالِكَ لآيَةَ لِقَوْمِ يَعقِلُون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 والله خلقكم ثم متوفاكم ومنكم من يرد الى امر لذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عليم قدير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 وَهُوَ كُلُّ عَلَّامٍ مَّوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 مهاتِكُم لا تَعلمونَ شيءَيْ وَجَعَلَ لَك السَّم وَ الأدَفَار وَأَِذَ تَعَكُم تَشكُرود لَ يَرَو إلَ الطَرِ مُسَخخَاتِ فيِي جوَْ السَّمِمَا يُمسكُهُد إِلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْعَانِذُ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وَعْدِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وَعْدِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَسَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ۚ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ لِتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ لِتَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ جِئْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قدم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 إن كنتم تعلمون ما عندكم يا فد و ما عند الله باق ولنجزي من الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكرن او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 انما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بذلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتض بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روف القدس من ربك بالحق ليسبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه الغضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وََّ جَهَدُ وَصَادَرءٍَّ رَبَّكَ مِن بَعدهَا لَ وَفُ وَحيِيم يَوْومَ تَأتِي كلُ نَنفسْ تُ جَادِل وَعَنفْسِهَا وَتُوففَّ كلُّ نَنفسْسٍَّا عَملَ وَهُمْ لا يُغْلَمُون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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهباه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وَ أَوْ حَناءِ لَكَأَن السَّبِعَ مََِّ إبَاهِي مَ حَانيفَ وَماَا كانََ مِن المُشكين إِ م جعَلَ السَّدَة وَلَ الذي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إن رَبَّكَ هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين